الله أكبر تكبير الله أكبر أنا بالإسلام أبني وحداتي لم تقم إلا عليه أماتي أنا بالإسلام أبني وحداتي لم تقم إلا عليه أماتي إنه المعراج نحو العزاتي إنه حسني لدرء الفتاني تك الله أكبر تكبير الله أكبر أرفض الظل وأجداح العدى رابطا جلشي قاويا أيدا أرفض الظل وأجداح العدى رابطا جلشي قاويا أيدا في سبيل الله لا أخشى الردى حتى كل باغ أرعاني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر آنالي في كل أرض وسماء إخوة في الله جند أو فيا أنا لي في كل أرض وسماء إخوات في الله جند أو فيا يوم أنشدنا على الدين البناء لم تفرغنا صروف الزمان تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمة الجسار نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمة الجسار في طريق المجد نمضي للأمام لم ناحد عن ضربنا أو نهوني تكبيرا الله اكبر تكبير الله اكبر يا الهي كم جاء ارنا بالدعاء مطلوب يا الهي كم جاء ارنا بالدعاء ضاقات الدنيا وما ضار رجا يا الهي يا مناني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر هو ذكر الفجر وفيه الأمان هو ذا عبر الليالي مقبل هو ذا الفجر وفيه الامان هو ذا عبر الليالي مقبل ديننا الهادي لهم مستقبل والغاد معذور ما المحني تكبير الله أكبر تكبير الله اكبر تكبر